فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا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 فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم, لنعلم أي الحزبين أحصار ما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزروا ذنّاهم هُداً وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً لقد قلنا إذا شططا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 وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا, لوليت منهم فراراً ولملئت منهم رعبا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 قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا, ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها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 وَأَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ من كِتَابِ رَبِّكَ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 إنا اعتذنا للظالمين نارا أحاط بهم, صرادقها احاط بهم صرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه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 يحلون فيها من أَسَاوِرَ من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأراك نعم الثواب نعم الثواب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 وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما أظن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 فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جنتك وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاءُهَا غَوْرًا أَوْ يُصْبِحَ مَاءُهَا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 وَاضْرِبْ لهم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنزَلْنَا كَمَا إِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا, فأصبح هشيما تذروه الرياح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 ووضع الكتاب ووضع الكتاب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 يجيب لهم وجعلنا بينهم موبقا ورى المجرمون النار ورى المجرمون النار رفضن انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا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 واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أَظْلَمُ ممن ذكر بِآيَاتِ ربه فَأَعْرَضَ عنها ونسي ما قدمت يداه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 وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا واذ قال موسى لفرتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او ان ضياع حق فلما بلغ مجمع بينهما نسياحتهما نس نسيا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 شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خارقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا فانطلقا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 فلا تصاحبني فلا تصاحبني قد بلغتم الادني عذرا فانطلقا حتى اذا اتى يا اهل قريه استطعموا اهلها فابوا فابوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال هذا فراق بيني وبينك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 وساتلو عليكم منه ذكرا انا مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى اذا بلغ مغرب الشمس وجدها, وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها قوله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 قالوا يا ذا القرنين يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير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 جهنم يومئذ للكافرين عرضا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكر وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سمعا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يتخذوا عِبَادِي من دوني أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ ومن الكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا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 اِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَحَبِطَتْ أُولَئِكَ كفروا بآيات ربهم ولطائف فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا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 لا البحر قبل ان تنفد كلمات ربي لا البحر قبل أن كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما بشر مثلكم يوحى إلي, يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فمن كان يرجو لقاء فليعمل عملا, صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك الصَّالِحَ ربه الْعَمَلَ وَلَا رَبِّهِ